في مقابل في مقابل ما كتم في مقابل ما كتم فيؤخذ من أن من تاب عن بدعه وظلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والظلالة وأنه رجع عنها وتابع إلى الله منه وهذه كانت طريقة أهل العلم كانت هذه طريقة أهل العلم ومن ما يحضر الآن ما ذكر عن أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة أربعين سنة وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه ثم إنه تصل بعبد الله بن سعيد من كلاب اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزدة وصار يبين معائبهم ويفضح روارهم ويبين أن مذهبهم باطل على رؤوس الأشهاد فلما رجع عن الاعتزال بيّن فطلانه ما ترك وسكت بين فطلانه ثم إن الله من عليه أخيرا فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الدين وهو مشفوق. مكتاب مشهور معروف فرجع عن مذهب في الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان بالأول من الصوفيين كان صوفيا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ السلام بن تيمية وهو قد قال ذلك في كتابه النونية قال فالله أنقذني به وهداه والله انقذني به وهداه فهداه الله عز وجل على يد الشيخ شيخ الاسلام وبيّن ضلال الصوفية وخطى لهم وخطعهم طيب أنا شعر يا شيخ ما رد على المذهب الخلابية إلا بيّن بيّن كل المذاهب قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الأحمد بن حنبل. كيف خذوا من؟ صار له أصحاب، صار له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى إلى ما انتقل إليه أخيراً فحرروا هذا المذهب اللي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم. مال ليك للصوفية شيخ بدرسه معاد مية وكتشيرة. لا لا ما يدرس. مهو من درس. مهموت. كان تدرس ليتبين بطلاً وهذا يمكن. أما أجد الله الشيخ وهم كانوا بيعنوا ما زادوا موجودين بعد الغد. دجالين. أسمائهم؟ لكن آه... دجالين لو لو لو رأيت ما كتب عن الصوفية لا لرأيت العجب العجاب. رأيت العجب العجاب والقادر بالله حتى حتى مره. انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. بن عربي يقول عن جبته يقول ما في الجب إلَّا الله يعني نفس سؤال يا عبد الله فهم أخبت من من النصارى النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل وذول قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها والله المهم ان كذا اردت تعرف المذهب الصوفيه فاقرا ما كنت لان مثل الكتاب هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل بين الادب الله مخازيهم ومعايبهم لو لم يكن من منهم الا هذه الافكار اللي ابتدعوها ما هذا الله رحمه السلطان حضراتي نعم حضراتي السيديه نعم حضرات يا ابو يوم اليوم يعني سابعا يوم الارفع اللي هو في انتقال ويجيبه ويلبس ويجيبه ببيضة ويلبس ويقعده ويقعده ويزكر الله مش عارف يذكر الله يا رطيك على الفطرة ايه و على كل حالة هم بالنوم هذا شيخ يعني الانسان يجب انه يحاربهم فيها ايه حاربوا ان شاء الله الى وسط هنا انتبالك العيلبون ها العيلبون انا ها؟ سادقا كنت اجب والعيلبون ايضا سابقا كنت نسمعهم والله يعني يتاب علينا الحمد لله إنما الحمد كنت مر وبعدين برضه مرة مسكوني بعد صلاة المغرب مسكون قلتهم بتعمل اطلع بارا اطلع اطلع سبقوا من, من بعد ما كنت صوفيا صرت خامياً الآن والله <تصفيق> حصل معايا دي حقيقتين عادي في مسجدك كل يوم عم نقلق <تصفيق> ايه ربك ان الله انقلق من ربك ان الله انقلق الحمد لله طيب من فوائد الآية ذكرنا أن توبة على البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح لقوله الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط توبة رجوعا ما حصل من الكتمان إصلاح لما فسد بكتمانهم لأن ما فسد بكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح ثالث بيان، بيان بيان الحق يبينون غاية البيان وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه وقد ذكر ابن كدير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ويكون مخصصا للآية وإذا لم نسح فإن ظهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي عينه وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه ومن فوائد الله الكريم إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم التواب على من أذنب الرحيم على من أخلص وعمل فالرحمة تجرب الخير والتوبة تدفع الشر توبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما توب. لا نهاية التواب التوبة والرحمة توبة والرحمة ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من من هذين الاسمين أن الله يتوب ويرحم ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم ويستفاد من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم لأنه قال فأولئك اتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وعن التواب الرحيم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل كثرة التوبة من الله لأن قوله التواب صيغة مبالعة صيغة مبالعة تدل على الكثرة وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا بمن بكل ما يجب اليمان به فيستفادوا من آمنا الكريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعن عليهم اللعنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط لثبوط هذا أن نموت على الكفر لقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ترتفى عنهم هذا الحكم ويستفاد من هذه الكريمة إثبات الملائكة لقوله والملائكة والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا عباد ليسوا أرباب وليسوا أولاد لله عز وجل بل هم مخلوقون من جملة الخلق خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط ولهذا لا يعصون الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبقون الليل والنهار لا يفترون ولهم إرادة ولهم عقل خلافا لمن قال إنه لا عقول لهم والقائل في لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده كيف ما يكون, يكون نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنونا ومن يثق برسالة حاملها مجنون إذن تبطل الشرائع كله كل الشرائع ولهذا القول الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه هل الملائكة أجسام أم أرواح أجسام بلا شك نعم وهم وفيهم أرواح لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل للملائكة رسلا أولي أجنح وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها وله ست مئة جناح قد سد الأفق ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر الكافر يلعنه الكافر ها؟ منين ناخله من قوله والناس أجمعين وذلك على مهد الله والملائكة والناس أجمعين وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت كتها وأخبر إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب إلى آخره فالكاثر ولا يرى الله ملعون حتى من من, من ممن شاركه فالكبير الله الله ربنا فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم منظرون يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة ولليعذوا بالله مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنهم ولا يوما واحدا ولا يوم واحدا ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما يخفف ولو يوما واحد ولو يوما واحدا من أبد الآبدين وريد بالله نصد الله أن يعيدنا وإياكم من النار يتمنون هذا يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب ولكن يوبخون إذا سألوا هذا قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى ماذا تتصورون من الحصرة العظيمة حينما يقولونها الكلام لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات وش الحصرة التي تبسيح في غلوبهم ما يستطيع أحد أن يتصورها؟ كيف ليتنا فعلنا ليتنا تبعنا الرسول ليتنا صدقنا ليتنا تبعنا الرسول كمنون ولهذا يقولون بلى ما استطعنا أن ينكروا أبدا قالوا فدعو أنتم ولكن دعاء لا يقبل وما دعاء الكافرين إلا في ظلال في ضيع في ضيع والضيع بالله الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ومن فوائدها أنهم لا ينظرون إما أنه من النظر أو من الإنذار فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة، ولهذا حتى إذا جاءوها فُتِحت من يوم يجي يجي يجي يجي يجي يجيونها تفتح، أهل الجنة إذا جاءوها وفُتِحت لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة، وبعد أن يقتص من بعض إلى فإذا جاءوها خذبو ونقوا ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة وحينئذ إذن وفُتح أبوابه. ولهذا جاءت الواو في أهل الجنة دون أهل النار وليالك الله. فإن أهل النار يفاجئون بالعداء. سلام الله. من هذول. ما يخزن هذا؟ إن يلعن الكافر خلايتين هذول إيه؟ ما يخزن إنه يلعن الكافر إذا ما إذا مات على كفره؟ نحن نقول قد يكون إنه جائز لكنه الحديث يدل على أنه لا جزء. لا تسبب الأمور، وش الفائدة من اللي عنك؟ طيب على مو سبيل مو ال... نعم، <تصفيق> على سبيل العموم جائز، هو اللهم ملعن الكفار، وكان عمر قدر الله عنه أبو هريرة يلعنون الكفار في بالثمن، اللهم ملعن الكفرة، هذا لا بأس به، والأيات هذه قد تكون على ل... ل... ل... ل... ل... ل... ل... سبيل العموم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لا أعزو الله ولم لا على سبيل العموم اللهم لعن كل كافر اللهم لعن من كتم العلم وما أشبه ذلك <تصفيق> <تصفيق> <نسبة المساعدة. تصفيق> الله واحد الحقار للبشر كله وإلهكم أيها الناس وأيها البشر أي معبودكم الحق معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقاً واحد إله واحد إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه فهي بمعنى اسم المفعول والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أفضل وهذه الجملة وإله كل إله طرفها الأول معرفة والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية إله واحد يعني لا إله معه ثم أكد هذه الجملة الاسمية بجملة تفيد الحصر فقال لا إله إلا هو هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش توكيد توكيد أفصح من تأكيد لقوله تعالى ولا تنقذ العمان بعد توكيدها لا إله إلا هو تقدم لنا إعراب لا إله إلا هو وعن الصواب في إعرابها أن لا ناقة للجنس، وإليها اسمها ابنية الفتح محل نص، وخبرها محدود. تقديره لا إله حق، أما من قال إن التقدير لا إله موجود، فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة. والله لكنها باطلة. اللهم إلا أن يريد. بأن إله موصوف بوصف محذوف تقدير لا إله حقا موجود إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه وهو أن الخبر محذوف وتقديره حق وعما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد لأنه لقى لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق هو عين الخالق لأنه لا موجود إلا الله وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل لا سيما عند كلامه في الإلهيات عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم ألخت بقوله أما في مسائل أمور الكون فهذا قد يخت وقد يصيب لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه يجب الحذر منه لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد في كلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن, عن التوحيد <تصفيق> نعم, نعم هو في كتب أنا قرأته قرأته في كتابه تفسير القرآن محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري اللي هذا عنوانه أو هذا معنى العنوان. نعم. ها؟ إيه؟, إيه نعم. طيب و... إذا لا إله إلا قلنا إن خبر لا محدود والتقدير حق وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماه الله آلهة لكن ليس لها مش ليس لها أحقية في الألوهية ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتمها يعني أسماء لا حقيقة لمسمى قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدرها قدر خبر بكلمة موجود وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح لا إله حقا موجود إلا الله هذا حق. الله إلا أدت حصر وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحروف. مبني على الفتح في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع لأما <تصفيق> إلا الله فهو بدل مرفوع غالمة رفعي ضم ظاهر في آخره ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع في ضمه <تصفيق> هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معربي. نعم وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر وتكريب خبر الله ورسوله كفر كفر صريح إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل لأنه لا ينفع ولا يضر نعم ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هو عن أعهم قافل هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يقرون بشرككم ولا نبيكم من الخمين فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به فما هو الجواب عن هذه الآية الجواب عن هذه الآية أنهم ليسهم الذين أوجدوا والله قال إن من لا يستجيب له فهل هذه الأصلام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله أه؟ الذي جاء به الله لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل نعم فيكون هذا الشيء حصل عنده أه؟ لا, لا, لا به حصل عنده لا به نعم طيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قوله الرحمن وش عرابة خبر لمثل المحذوب التقدير هو الرحمن الرحيم فالجملة استئنافية هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم وما سواه مما يعبر من دونه فليس فيه رحمة خال من الرحمة إطلاقا وقول الرحمن الرحيم قال ابن حجر اتفق العلماء على أنه اسمان من أسماء الله تبع مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم وإن كان وإن كان من من المغفرة لكن لما اختلفها في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا وقوله الرحمن الرحيم الفرق بينهما احسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع لكنه ليس مرتبا حسب ما يخطب بذاله اكتبوا رحمه الله أشبه ما له كتاب ابن الجوزي المسمى صيد الخاطر صيد الخاطر متى ما خطر على باب الشيء كتبه وإن كان بينهما فرق وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبد له كتاب اسمه تأويل آيات الصفات كله على مسب المعتزلة ينكر إنكاراً شديدا على المثبتين حتى أنه في بعض السياقات يلعنهم لله يلعنهم وكيف أنكم تجعلون لله عين ويد وما أشفى ذلك معناه أنكم خلطوه إنسان ويصرح بالإنكار العظيم في هذا ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على صفحة على الصفحة التي فيها الكتاب يقول إن هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحد ابن حنبل الحاصل أننا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام ندل على أنه مستقيم في هذا الباب لكن هذا الكتاب ألف لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا طيب إذن الرحمن أقول أحسن ما رأيته الفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل ولهذا جاءت رحمن على صيرة فعلة الذي يدل على السعة نعم وجاءت الرحيم على صفة فعيل على صيرة فعيل الدال على الفعل فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات تدل دلالة تضمن والجزام والثالث مطابقة مطابقة فدلالة رسمي على الذات والصفة دلالة مطابعة ودلالة على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة ارتزام دلالة ارتزام نعم من يسأل الرحمن الرحيم من الذي يمنع من كل ما الصفة الرحمن ولا ايه أقول صفة ال... نعم هما دالان على الرحمة هما دالان على الرحمة لا أقول صفة يعني من الناحية العربية ها من الناحية العربية صفة ليش للضمير يقولون إن الضمير لا ينعت ولا ينعت به ما معنى هذا كلام يعني إذا تعلمنا من الناحية العنوية فعلا صفر طيب لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم ما يستقيم الكلام لا إله إلا هو ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم أبلغ هذا أبلغ فهو إن كان جائزا فهو على وجه ضعيف كان جائزا فهو على وجه ضعيف طيب بقينا الرحمن الرحيم أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمن الله عز وجل صفة حقيقية وأهل التويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة إما بالفعل أو بالإرادة يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان وهذا مذهب الأشعرية والماتوردية فيقولون إن معنى رحمن ومعنى رحيم أي مريد للإحسان ومعنا أو معناه محسن بالفعل وما حجتهم يقولون لأن الرحمة رقة ولين رقة ولين وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل هذا الوصف لا يليق بالله فنقول لهم في الرد على هذا اولا اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار باعتبار رحمة المخلوق باعتبار رحمة المخلوق ثم لو فرع أنها مستلزمة لذلك فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورقوفا ورحيما ما هناك دليل على المن لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم اللين والرقة والضعف هذا ليس بصحيح فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار قوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقل ذل ولا يقل ضعف من رحمه ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر هذا المريد العاقل يعني ما يريد شيئا إلا هذا وهل هذا المعنى يريق بالله؟ ما يليق بالله عز وجل. هم يقولون هذه إرادة المخلوق <تصفيق> التي لا يريد إلا, إلا ما فيه جرب منفع ودفع ما ضره له هذا المخلوق أما إرادة الخالق فتليق به فنقول <تصفيق> إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة وجاءت بالوصف وجاءت بالاسم وجاءت بالفعل <تصفيق> والاراده ما جاءت الا بالفعل قول نعم واو في يقول عز وجل وربك الغفور ذو الرحمه <تصفيق> هذا الصفه ها ويقول الرحمن الرحيم هذا الاسم ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هذا الفعل ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا كيف بابا واحدا يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعليل ولا تكييف ولا تمثيل ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثير. شفيح نعم بعد عندي يفسر الرحمن الرحيم بأنهما اسمان رفيقان لكن إذا رجعنا إلى معتقد المعتقد الصحيح لا نحفل على أنه يريد اسمان رفيقان أحدهما أرفقه للآخر. لا لا لا لأنه هم يرى يقول... أن الله رفيق ونكبر. لا لا ما لا هذا هم يقولون رقيقان يعني كل واحد منهم أرق من الثاني يعني مرعينا أن بعضهم عقلت صحيح جيدة ويد رقيقان هم يقولون كذا, يقولون كذا. طيب نعم. في لقى القائل ما ترفض بين مذهب أهل السنة وجماعة اه. ومذهب مفوضة إذا كان أهل السنة يثبتون رحمة يسمى الرحمة الله تعالى بمعنى غير المعنى اللي موجود بالقاموس لأن هذا المعنى من الرقة يليق بالمخلوق. كذلك هلا هل يقول الرحمن لكن معنى الرحمن خوضا الله ما يعرف معنى. إيه. فالم... الفرق بينهما. الفرق بينهما أن أهل التوفيق يقولون ما نعرف هذا معنى. ما نثبت معنى الإطلاق. ما هو الرحمن فقط الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيره ما نثبت معنى الإطلاق. يقول هذه معانيها مجهولة. نعم ولا شك إن هذا ضرر عظيم. لا معنى للبراء. معناه لا معنى القرآن ومنه مثل ما قا شغل قال السام. قال هذه يجي المتأول ويجون الفلسفة ويقولون راح روح أنتم جهال ما تعرفون. حنا اللي عندنا العلم. فيأتي المتأول ويقول عندي العلم. ويأتي الفلسفة ويقول عندي العلم. أنا الذي مشى على القرآن. أما أنتم أقرات مع لأنفسكم بالجهل. الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئا؟ ها؟ ما يمكن يدفع؟ ولهذا يقول إن هذا القول رحمة الله يقول في كتاب العقل والنقل يقول هذا القول من شر أقواله للبدء وللحد. أم التفويض المعنى؟ أما تفويض الكيفية؟ فهذا حق ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية سبب الله عز وجل هنا. إذا أنا واحد كتاب يعني, يعني ولا منافق. يتصير الرحمن الرحيم مالني ما ندري رفيقان أو رفيقة نحمل على إس هو المعروف إنهم إنهم يقول رفيقة أحدهما أرق من الآخر كلي يعبرون أرق أرق ما تشبه بأرفه أرق ما تشبه بأرفه أما قال إذا إذا قال رفيقان ولم يشك ولم ينقطع <تصفيق> ثم قال أحدهما أرق تشتبه بأرفق ما تشتبه إلا أنت اللي بتحط أرق يعني أرف ها؟ ولا يستقيم. يستطيب إن الرحمن يزيد نعم بسم الرحمن نعم من الرحمن ها زين تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة والرحمن بحسب الالتزام حسب اللازم أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون ما دالا على الاسم والصفة فقط والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر ثم قال الله عز وجل إن في خرق السماوات انتبهوا للآية هذه إن كنا من ذوي العقول لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض إن هذه للتوكيد وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم أولى اسمها مؤخرا نعم اسمها مؤخر إن في خلق السماوات والأرض ابتداءها كيفيتها قوتها ما أودع الله فيها إلى أحد واحد والسماوات جمع سماء وتقدم أنها سبع والارض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع في خلق السماوات والارض هذا واحد إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما كل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا مثلا من علماء الفلك والجلوجية يعلمون أكثر مما نعلم في هذا وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا ثانيا واختلاف الليل والنهار السماء في خلقها بهذا الارتفاع وهذه الساعة وهذه القوة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة أأنتم أشد خلقا أم السماء الجواب السماء ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السماء العظيمة وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم حتى بعد الممات ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاة الله، وما رنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد؟ هل يسهل علينا أن تكون كفاة لعمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أو الله فيها من المصالح والمعاد شيء شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا. كلما تقدمت الصناعة نعم <تصفيق> هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح ثانيا واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة في الحر والبرد في النصر والخذلان في كل شيء يتعلق بالليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم كم فني فيها من أناس كم عز فيها من أناس كم دل فيها من أناس كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله هذا الاختلاف كل آيات كله عن الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى اختلاف الليل والنهار ايضا في الطول والقصر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجد ابدا ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجديد ماذا يحصل لها لك الناس من حر شديد إلى برض شديد والعكس بالعكس لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله أكبر هذه أيضا من آيات الله فلك محمل بالآدميين والأمتع والأرزاق يجري على سطح الماء هذا من آيات الله وهذا جاء ما هو أعظم منها الآن. هو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء، نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر، فما هو أول منه يكون أعظم من دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء من فيها آيات، ولا لا إيه نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن نعم هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها فجعلها الله تعالى آية فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آية الله عز وجل وقوله الفلك التي تجري في البحر تجري بمعنى تسير وفي البحر في الطرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا. نعم. لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء. كل لا. الغواصات. الغواصات. الغواصات. الغوصات تجري في البحر بما ينفع الناس لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد فهذا مما ينفع الناس لا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم إذن الفلك المرأ بها الجمح هنا الفلك يراد به الجمح إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا مفرد نعم وأظن أني قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل رحمه الله وهو من فقه قال إن الأحدب الذي يكون حدبته كالراكع ينوي الركوع بقلبه قال كفلك في العربية نعم ينوى جمعه وإفراده واللفظ واحد هذا الإنسان الأحدب إذا بغى يركع وهو أحدب على قدر الركوع شون يركع ها بالنية نعم الفلك شامل للمفرد والجمع وهنا يراد بها الجمع ولا المفرد والفلك التي تجري في البحر يا أخواني قلنا إن الوصف يعين المقصود المفصولة والفلك التي تجري في البحر مفرد لو قال والفلك اللاتي يجدين في البحر صار جمع أولى ابن مالك في الألفية يقول جمع الذي جمع الذي الأولى الذي مطلق باللاتي واللاتي التي قد جمع باللاتي واللاتي التي التي هي المفرد فعلى هذا تقول هنا الفلك مفرد لكنه مفرد والمراد به الجنس فيكون عاما وقول التجري في البحر بما ينفع الناس الباء هنا للمصاحبة الباء للمصاحبة يعني مصكوبة بما ينفع الناس منين منين من الأرزاق والبضائع والأنفس والزخائر وغيرها الصير ها؟ الصير, ها؟ الصير السمك اللي أي وغيرها بما ينفع لأن ما اسم موصول يفيد العموم كل ما ينفع الناس فهي من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخير كما قال تعالى في آيات أخرى وسخر لكم الفلكة لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواتها قدره يعني جعل قدر هنا وقدر هنا وقدر هنا لأجل أن ينتفع الناس. في ناس ما يكثر عندهم البقول والخضور والخضرة وما أشبه ذلك يأتيهم من أرض أخرى. وفي ناس يكثر عنهم نوع من الحشائش ما يوجد في المكان الآخر ينقل إلى المكان الآخر. فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر لهم. أو تمشي مسافة طويلة إيش من تحت لألم لأ من تحت لألم لأ يدلو؟ كيف يدلون ها عندهم سلمت الله على ثلاث ما تخطي الآن في يقولون في في صواريخ في صواريخ يرسلوههم مكانهم في غرفة القيادة وتضرب تضرب الهدف اللي هو يبي تضرب الهدف اللي هو يبي ولا ولا الآن بدأوا أصلي في شرهم بدأوا يسلحون الجو ولذلك هم في نزاع في في تسليح الجو انتهوا من تسليح الأرض وتلقيمة بالغواصات وغيرها هذا قال نفسهم نعم نعم نعم صحيح ها؟ أيو والله أمام قدرة الله حالحنا على الغانية ضعيفين وقليلين ولا عنده عدة أمام قدرة الله ما ما في شيء لأن الله جل وعلا لو شاء لخسب به يخسفهم الأرض ولا يبقى لهم ذكر أمام قدرة الله ما فيها شيء ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطة إن تنصر الله ينصرك فإذا وجد هذا الشرط نصرنا الله حقا قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا الله مثل ما نصرنا ينصرنا جل جلواء مثلا أقوالنا كثيرة وأفعالنا قليلة أعلمنا واحد يا شيخ أخله هذه على القهوة إن شاء الله لا أقول يعني في مصلك هذه يقول أرسلوا عليهم قنابل ذرية إيش قنابل ذرية في نفس القنصل نعم يقولوا صارت في حد الخياط أوصلت الخياط خذت 12 يوم وهي النار، إيه، ولا تنفك، والله ما جيت منهم ولا أحد. وعلى كل حال يعني الأحاديث عنهم كثيرة، لكن ما ودينا منذ الوقت. واللّه حدثني إنسان ثقة قبل يومين جاي لامي يشاورني في موضوع الجهاد معهم. يقول إن فيه جبال يتعبون الغزاة في إيصال الماء إليه. إليه. إلي إليهم إلى هذه الجبال. يحمل الواحد الجلون مع التعب ويسعد هذا الجبل ويحفرون خنادق لأجل إذا الطيارات ضربوها أقرب يكون للطائرة يقول إن فيها طائرات بدت ترسل عليهم قنابل ولأظهرت إذا ضربت القمر في الأرض انفجرت الأرض عيونه صارت تحفر لهم آباب وهم ماتوا وهذا الله أردت لي شيء هذه من آيات الله عز وجل ونصره ونسال الله أن ينصرهم وثبتهم على الحظ نعم قلت عبيه ما جه اليوم يا اخوك اذا كنا احنا نعم ما جه يحدوجه باخر لا لا مازن مازن لانه يصير خلاف السنة في سفره الرقيه تبقوا ها هذا الله ما سبع هذا هذا منطق لهم قالوا هكذا لا تختاري بسيطة هؤلاء ما هو شرط يكفي النية مثل الجلوس إذا كما يستطيع أن يتحرك ومثل الإنسان اللي ما يستطيع يتحرك ب... ما يستطيع أن يتحرك برأسه ينمو يعني... وقالنا هنا يجب السماوات يجب و... أن يجلس ويجب أن ما ويجب ما, ن... ما نستطيع أن يجلس يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس لأنه و... ما قال الأرض ما... ما ما نستطيع جاءت الأراضي في في السنة توقها من سبع بالنسبة... أراضي بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر دك... السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض ما أعظم ما من الأرض هو من الأرض مثلهن في العدد ماشي. نعم واختلاف لأنها نعم مرك من قل من قل إلى دمع الناس والسحاب المسخر بين فما أنزل الله. نعم. وما أنزل الله من السماء مما يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء أنزل من السماء المراد بالسماء هنا العلو هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أنه مراد به الجرم السماء المحفوظ وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن فالصواب المراد بالسماء هنا العنو وما أنزل الله من السماء وقوله من ماء مما هذه بيان لما، لما في قوله وما أنزل الله نعم وقوله من ماء المراد به المضى هذا الذي أنزله الله من السماء فيه آيات عظيبة منها كونه ينزل من السماء فمن الذي حمله إلى السماء الله عز وجل كذلك كونه ينزل ردادا هذا من آيات الله الدادة على رحمته لو كان ينزل صبا ها؟ لأهلك العالم تأهلك العالم، لكنه ينزل رذاذًا، وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض، هذا أيضا من الله، لأجل أن ينتفع به سهل الأرض وجبالها سهولها وجباله، ولو كان ينزل يمشي لا غرق الأسفل قبل أن يصل إلى العالم. كذلك من ايات الله كونه ينزل لا حارا ولا باردا ولذلك يجي عنا البرد البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام من نوع من الانتقاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بكاذ سنابرطي يذهبوا بالأبصار وإن كان النساء الله سبحانه وتعالى قد جعلوا برحمة لكن اتضمن مضاعف الله يحب في خلق السماوات وأرض تقدم أن ده اسمه خبر أين خبرها خلق <تصفيق> السماوات إيه؟ وما عطف عليه واسمها لآيات آيات لقوم لآيات نعم قوله تعالى في خلق السماوات والأرض لآيات هل الآيات هنا جمع؟ هل هي لكل فرد من أفراد هذه الأنواع التي عددها الله عز وجل كل واحد فيه آيات أو أن الآيات موزعة على كل نوع فلكل نوع آية ليكون في, في الجميع آيات يشمل هذا نعم ويهن أبلاغ أبلاغ أن يكون في كل شيء آية واحدة فقط آيات متعددة. آيات متعددة نعم قوله في خلق السماوات والأرض يضايا رشيد أرنا ثلاث آيات من, آيات من هذا في خلق السماوات والأرض بيجي لنا ثلاث آيات في خلق السماء والأرض أولا في, في القوة نعم القوة في القوة نعم أليم في وسعها أو في ساعتها. في ساعتها مم. مم. مم. في ساعتها طيب طيب أي نعم طيب الدليل على أن الساعة من آيات الله أنها من قوة الله نعم والعرض دفا لا لا و... السماء السماء. فنيناها بأيد وإنها لمسا نعم بأيد قوة ونمسعون يعني ساعة أرجائها وكذلك ما أودع الله فيها من النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها وفي الأرض أيضا في إيجاد الأرض في إيجاد الأرض وتسخيرها وتذليلها وما فيها من النهار والأشجار والجبال والسهول وغير ذلك كلها من آيات الله نعم بأي ناسفة لا لا هذه بقوة مه هي بآيات الله جمعيات لأنها ما أضيفت لله فما أصدر آداء يأيد أيدا كباع يبيع بيان نعم ان في افق السماء واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار فيه آيات محمد سناي اختلافه من أي ناحية اياته اختلاف طوله نعم طوله وصغره اذا جاد بهذا ببعض من هذا هذه تأخذ في طراب بصر <تصفيق> وفي تنهوية طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين نعم ويكون الخص والرخاء أو العكس وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندولها بين الناس طيب واختلاف الليل والنهار، نهار وال الصلاة برضو في الدين وثمهار لا ما لا تخاف والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أن أنتم نبي نؤخذكم حيث قلتم في كل واحد آيات نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل يرى نصر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات ومن جريانها على صفح البحر نعم وفي هذا الزمان أصلا أيضاً ما بعد وصلنا للزمان هذا جريانها على صفح البحر مع أنهما مع أنهما ويثقيلة نعم وإن كنا تطفى على صفح ما هذا ما يدفع. نعم وثاني شيء نقل البضائر أنتي توجد في مكان إذا مكان لا توجد في هل طيب. هل فيها المطاعم هذا النهاية في الأولى نعم من فلك هي التي <تصفيق> تحمل تايل الثالث الذي قوس دخل الماء إيه, سالسة. إيه؟, ف... إيه؟ إحنا كنا في لين لأن ناس ال الوقتنا هذا إيه هذا في البحر لكن نعم توصل بهذه الفلك إلى ما في البحر لأنهم يصيدون فيها هذا ما هو قديم يا شيخ أيه هو صار مع ما, ما أذكر نعم قديم طيب الاحتفاد احتدام في البحر إيه السفن العادية شراعية يابقول من على يعني انهم يصيدون بس هذه من النجوم استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا الإنسان قد يكون له هرط بأنه ينتقل من قارة إلى قارة ومن كي إلى مكان فهذا من ألايات ما عفلت ما الرياح ما بعد تصديف الرياح بعد لها <تصفيق> آية خاصة نعم. كونها إيه؟ بالريح يعني اذا الحمد لله وجدنا فيها وتصريف والفلك تجري في بما ينفع الناس ايضا كون فيما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما له ما له حصل وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض موتها هذا ايضا فيه آيات انزال الله الماء من السماء نعم وليس يصبه صببا طيب هذه واحد فإنه نزل فهذا الأرض فإنه تحذر فإنه طيب إحيال أرض به لكن إحيال أرض به نفس إحيال أرض وميها آياته نزال المطر كونه ردادا هذا من آيات الله وترى ما لاحظ ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقر حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من الله أقول لا دينا. طيب طيب خزنوا في بعض الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه يا في الأرض استخرجوه وانتبعوا به هذا رفع القحط عن الناس عزيز ما تدخل فيه قولي فه architecturaludo بعد موتها فه程 حياة الغرض عمرية وهذا حياة لما عليها نعم وهذا حياة لمعنى الأرض محمد كونه ينزل من أعلى نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل هذا أيضا من آيات الله لأنه لو نزل لو كان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يتي الأعلى إيه. نعم كونه بهذه الحلاوة وكونه لي... ليس باردا ولا حارلا ليس باردا مرودة تؤثر على النبات ولا حارلا نعم كونه ينتح من طبق الشمس ثم ينزل كونه إيش ينتح نتح طبق الشمس إيه وتبخر ثم يتغلب إيه ثم ينزل لازم لا هي... يتعبون يعني كونه ي... يصعد من البحر إيه. ثم يتكون ضبابا بعد هذا قد يسلموا به وقد لا يسلموا هل من عيات البائش؟ ايه هو من عيات البائش؟ ايه هو من عيات البائش؟ انا احيانا نكون كذلك اذا ايش غيرات البائش؟ الله اعلم بقولكم <تصفيق> ولهذا احيان نحن نشاهد هنا في قصيم قصيم ما هو بحور بحاق نشاهد السماء صحوان ونشاهد بعيونها تنشئ قطعة صغيرة ثم تنتشر من اصل من طريق المنين. الله أعلم. نعم. نعم. ينزل بقدر المعدن. أولاد المدرسة. يا مرحبا. إيه. أينما المهم فيها الآن أخذنا منه ثلاث آيات. ثلاث يكفيها شيء. وقول فأحيا به الأرض بعد موتها قول وأحيا به الأرض بعد موتها هذا موجز الدرس اليوم. أحيا به الأرض الذي يحيى هل هو الأرض أو النبات الذي فيها؟ الذي يحيى هو النبات الذي يحيى هو النبات الذي فيها ولهذا قال الله تعالى في جنو لا ستصبح قد يقول الطائنون بأن في القرآن مجازا إن هذا من المجاز حيث أطلق حياة الأرض على حياة نباتها ونحن نرد عليهم بأن نقول إن مثل هذا الأسلوب اللغة العربية لا يعنى به أبدا. حياة الرمل والتراب والأحجار وإن ما به، به ما فيها من الثمار والزهور ما فيها من الثمار والزهور وما دام هذا معنى المعنى هذا معنى هذا التركيب في الأسلوب العربي بقي هذا حقيقة لا مجاز، لأننا قد قررنا فيما قبل قائل فقلنا إن الكلمات لا يتبين معناها إلا بالسياق وضم بعضها إلى بعض وكم كلمة كان لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق نأتي لمثل القرية كلمة القرية التي يدندن حولها من يقولون بالمجاز. نعم نقول القرية استعملت مرادا بها أهلها واستعملت مرادا بها مساكنه. نعم بلفظ صريح في الموضع واستعملت مرادا بها أهلها بالقرية. نعم. قوله تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية. إن مهلكوا أهل هذه القرية. وش المراد بالقرية؟ لا أهل هذه القرية. المراد بها المساكن واضح. أهل هذه القرية. المراد بها. نعم المساكن وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المسيح كيف مراد أهل أه؟ لا شك في هذا لأن الظلم لا يوصف به المساكن المساكن ما يتظلم فإذن المراد بالقرية أهلها بقرينة القول وهي ظالم ولا يمكن لأي واحد أن يقول إن المتبادل من هذا اللفظ من القرية ها؟ المساكن. المساكن ما حد يقول أبل وحينئذ ما استعملت القرية الآن بمجازها في حقيقتها لأن حقيقة الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعنى هذه حقيقته وهو يختلف باختلاف السياق طيب واسأل القرية هذه اللي جعلوا يضربون على, على وترها من يقولون إن في القرآن مجازا يسأل الطريع قالوا معلوم ما هو بالمراد يسأل الطريع رحلة الجدران يا ولد هو سرق الأخو يوسف نعم أحد يعقل أن هذا هو المعنى أبد ما أحد يعقل هذا ولو أن أحدا قال إن هذا ظاهر كلام الله لكان بالحقيقة ساخرا بكلام الله فالله ما أراد هذا إطلاقا ولا يفهم من هذا المعنى إطلاقا من هذا الضغط وبهذا تبين أن الكلمة يكون لها معنى بحسب السياق فالمعنى المتبادر من السياق هو حقيقة الكلام <تصفيق> المعنى المتبادر من السياق هو حقيقة الكلام بأي تركيب كان وحينئذ نقول أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض المراد بلا شك المراد أحيى النبات لأنه الذي يوصف بالحياة والنمو أما الأرض نفسها فإنها رمل وأحجار وتراب ما يحيى ولا يموت طيب وقوله فأحيى به الأرض بعد موتها فيه آيات فيه آيات كثيرة آيات دالة على الرحمة وآيات دالة على الحكمة وآيات دالة على القدرة آيات دالة على الرحمة لما فيه هذا الإحياء من المنافع العظيمة أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أفسها لمن متعلك ولأنعام كم من نعمة كثيرة في هذه الزروع التي أحي الله تعالى التي أحياها الله تعالى بالمطر ولا لا لنا ولأنعام قوتا ودواءا وغير ذلك واضح؟ طيب هذا هذا دل على الرحمة في ايات دل على الحكمة ايات دال على الحكمة وهو ان حياة هذه الزهور جاءت بسبب وهو الماء الذي نزل فمنه نأخذ ان الله جل وعلا يخلق بحكمة ويقدر بحكمة الله قادر جل وعلا أن يقول الأرض أم بتسارخة أم بدون بدم لكن كل شيء مقرون بسبب لكونه جل وعلا رب إحياء الأرض بنزول الماء وشد عليه على الحكمة وأن كل شيء له نظام خاص نعم لا يتعدى منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم في أي آيات دالة على القدرة وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سودة شبه ما فيها شيء فإذا انزل الله عليها المطر بعد نحو شهر تأتي إليها تجدها تحتز أزهارا وأوراقا وأشجارا إذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير نعم هذه قدرة عظيمة والله لو أن البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة من حبة ورقة واحدة من حبة ها يستطيعون لا ما يستطيعون وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هذا سهادتنا على القدرة العظيمة آه. نعم على القدرة <تكت> العظيمة التي لا لا منتهى لها إذن فيه آية على القدرة والحكمة والرحمة فهاب الأرض بعد موتها قال وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة طيب نشوف بث وش معظومة عليه ها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ها؟ على أحيا إذا معناه بث الدواب بعد نزول المطر ها؟ الله لما أعطوفها على قوله أنزل يعني وفيما بث فيها من كل دابة وفيما بث في الأرض من كل دابة أو في الأرض والسماء وما بث فيها أي في الأرض من كل دابة كل أتى بها للدلالة على عن <تصفيق> أنواع والأجناس أنواع وأجناس في الأرض من الدواب ما يعلم بها إلا الذي خلقها ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم <تصفيق> هذه الأجناس وأنواعها وأفرادها وأحوالها وكل ما أصلحها يعلم الله عز وجل ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وعلمه وحكمة ما يبهر العقول شوف سبحان الله العظيم تجد هالدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف الله هداها لما كل قتله أعطى كل شيء خلقه ثم هدا حتى إنك لا ترى الماء يدخل في جحر الذر فترى الذر تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها ذر تحمل أولادها ماذا ترجو من هذه الأولاد نعم لكن رحمة أرحم الراحمين جعل في قلب هذه الذرة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق أنا شهدته بعين وأنتم إذا شئتم جرب ها؟ نعم كيف في قلبها في نعم لها قلب لها قلب ولها عقل يريق بها فالحاصل إن هذا من آيات الله عز وجل كذلك أيضا البهائم السباع الضارية اللي تأكل ما دون أولادها من الحيوان تجد أولادها اللي أكبر من اللي يتأكل ماذا تصنع به ها تحن عليه وتربيه حتى إذا استقل بنفسه صار عدو لها أو صارت هي عدوة الله الهرة تربي أولادها فإذا استغنوا عنها ضردتها صارت عدوة الله هذا من آيات الله عز وجل في هذه الدواب التي بثها الله في الأرض من آيات الله إنك ترى بعض الدواب تجب على الأرض تجب. لكن ما تكاد تدرك جسمها ما تكاد تدرك جسمها فضلا عن أعضائها فضلا عما في جوفها ومع ذلك عائشة هل لا عايشة مهي عائشة أولى ها؟ عايشة عايشة على ما هي علي <تصفيق> عايشة وتعرف مصالحة وتعرف جحرة وتأوي إليه هذه من آيات الله وعلى كل حال حيننا ما نعرف الحقيقة ما درسنا في علم الأحياء ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما, ما يبهر العقول فما بث الله في الأرض من الدواب من أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات الله ما لا يحصل نعم لأن في كل شيء من آية وهو لا يحصى أنواعا أو أجناسا فضلا عن وقول وما بث فيها من من كل دابة في آية يعني هذه الدواب العظيمة الكثيرة معلومة عند الله. قوله، ها معلومة لأنه خلقها موضوع فيها الرحمة لأن نشاهد تراهم بينها فيها مصالح للعباد فيها مصالح للعباد. ولا لا نعم أو لم يروا أن خلقنا مما عملت أدينا آمنا فهم لها مال يكون وذلناه لهم فمن عرب وهنا آية أيضا غريبة وهي تمام قدرة الله عز وجل بخلق الدين في حيوان في الحيوان في حيوان يؤذي بني بناء وفي حيوان ينتفع به بنو والخالق واحد والمادة واحدة نعم والجنس واحد ومع ذلك هذا منه غاية الضرر وهذا منه منافع كثيرة ولا لا البعير أكبر من العقرب معلوم؟ معلوم العقرب تلدغ فتؤذي أو تضر وربما تقتل والبعيد تنفى ذللها الله عز وجل يجي الصبي الصغير اللي يرعاها ها؟ يأخذ بخيطانها ويقودها إلى ما شاء ها؟ أو يستدبرها ويسوقها إلى ما شاء وهذا لا شك منه من آيات الله الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا هذا من آيات الله شيء نعم فيها, لا ي... فيها آيات مرد على المخلوق ما الله نعم نعم إنها تقتل الهالجيناس إيه مع مع اتفاق الاسم نعم ايه نعم, ايه نعم, نعم وما بث وبث من كُدابة وتصريف الرياح عندي فيها قراءة ثانية وتصريف الريح أما على قراءة الفرات فالمراد الجنس وأما على قراءة الجمع فالمراد أنواعه تصريف الرياح فيه ايات تصريف الرياح هنا فيها ايات كثيرة والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه تصريفها من حيث الشدة وعدمها تصريفها من حيث المنافع وعدمها وعدمها اولا من حيث الاتجاه جعلها الله سبحانه وتجه يمينا جنوبا وشمال وغربا وشرقا هذه هي الوصول الجهات وهناك جهات أخرى تكون بينها تكون بينها وتسمى النكبة لأنها ليست على الاستقامة في الشرق أو الغرب والشماء وجنوب فهي نكبة ناكبة عن الاتجاه الأصلي. هذه الرياح في تصريفها آيات لو بقيت الرياح من الجهن واحد لأضرت في العالم لكنها تتقابل ويكسر بعضها حدة بعض ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى والجراثيم وغيرها فتتقابل ويكسر بعضها بعضا كذلك أيضا في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب فبعضها يجمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها يدره نعم ألم ترى أن الله تعالى أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى ودقى يخلق من خلاله وأرسلنا الرياح لواقع قال أهل عنا تلقح السحاب وتلقح أيضا بعض النبات نعم. بعض النبات الذي يحمل اللقاح إليه هو الرياح في تصريح الرياح أيضا آيات للسفن الشراعي قل لا نعم فيه أيضا آيات في إهلاك أناس وإن جاء آخرين قل لا أهلك الله به عادم وطرد به الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب فيها آيات ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته لو أن جميع مكائن الدنيا كلها كل مكائن الدنيا اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفس هو هل يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط لكن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو العكس؟ ما تصل والله جل وعلا كن فيكون تجد الرياح شديدة الشمالية وفي لحظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة شديدة. <تصفيق> حالة هذا تمام القدرة العظيمة التي يدبرها العز وجل بعمل ما يستطيعه البشر ولهذا صار تصريف الرياحي آيات من آيات الأهل العظيمة الدالة على قدرته ثم إن في تصريفها أيضا مصالح للسفن الجوي <تصفيق> لأن لها تأثيرنا على الطائرات لها تأثيرنا على الطائرات كما يقولون وكذلك بالنسبة للسيارات ما لها تأتي؟ لها تأثير إذن فالرياح في الحقيقة تصيوفها فيه آيات من آيات الله العظيمة الكثيرة والسحاب المسخر هذا عب السحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض السحاب هو هذا الغمام والمزم وسمّي سحابا لأنه ينسحب انسيابا في الجو. هو بيقفز قفزا. أنتم تشاهدون الغيمة الآن يقفز، ها، قفزا. ولكن لا، لكنه ينسحب انسيابا بإذن الله. ينسحب انسيابا. هذا السحاب المسخر المدلل، والذي دلله خالقه جل وعلا. لمصالح عباده يرسله الله أحيان الرحمة وأحيان النقمة نعم هذا السحاب المسخر المدلل بين السماء والأرض فيه آيات آيات دل على أي شيء على القدرة والرحمة والحكمة كلها موجودة في هذه الآيات على القدرة من يستطيع أن يأتي بالسحاب من؟ الله عز وجل مهنة حتى يستطيع ثم من يستطيع أن يدر منه هذا هذا الماء الله عز وجل ولهذا قال وينزل الغيث ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكم متراكبا حتى يكون مثل الجبال السود يوحش من من يراه وأحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون سريعا وأحيانا يكون, سريعا وأحيانا يكون بطيئاً وأحيانا تراه لا يتحرك نحن شاهدنا كثيرا نجده مستقر ما يمشي مستقر ما يمشي لأنه يمشي بأمر الله فهو مسخر مدلل بأمر الله عز وجل ثم هذا السحاب أيضا مسخر بأمر الله يسقي هذه الأرض ولا يسقي هذه الأرض تجد يأتي فوق الرؤوس ويرعي ويبرع نعم وربما يستقر بعض الاستقرار ولا ينطر ثم ينصر في لقوة من آخرين فينطر عليهم بدون هذا الضعور والبر لأنه يؤمر وأظنه لا يخفى عليكم أو على أكتركم قسة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول أص حديقة فلان وهذه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل فانطلقت فأفرأت السحاب ماءها في حرة ثم جرى الوادي في شرج الحرة فأسقى تلك الحديقة فجاء إلى صاحبها قال من أنت يا أولان قال ماذا أخبره باسمه فإذا هو الذي سمعه في السحاب يقول أسقي حديقة فلان وقال ماذا تصنع فيها قال إني أقسمها أو أجزئها ثلاثا ثلث للفلاح وثلث لأولادي والثلث الثالث أتصدق به الشاهد أن هذا السحاب ينزل ماءه بأمر الله ويمتنع بأمر الله عز وجل وكذلك لا يخفى عليكم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة الرجل الذي, استس... الذي جاء رسول عليه الصلاة والسلام يستس... يطلب منه أن يستسق النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغيثهم والسماء صح ما فيها ولا قزاة فأنشأ الله السحاب وانتشر ورعد وبرق وأمطر فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته سبحان الله على لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفعلوا هذا الفعل ما استطاع لكن الله خلقه وسخره وأمره فنزل آية من آياته وآية لصدق رسوله نعم في الجمعة الثانية طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستصحي لهم فقال اللهم ما ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وفطون الأودية ومنابت الشجر وجعل يشير بيده حوالينا كذا فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت انفرجت لأمر الرسول ولا لأمر الله لأمر الله لكن رسول عليه الصلاة والسلام مثل ما هو قاسم والله معدن الرسول موجه لكن السحاب لو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مرة ولم مره الرب جل وعلا ما تحرك ما تحرك لكن هذا بأمر الله هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لهذا السحاب المسخر وإذا رأينا أيضا لهذا السحاب المسخر وأظن بعضهم ركب الطائرة تجد هذا السحاب بعضه تحتك مثل بعد الأرض مثل بعد الأرض وبعضه فوقك مثل بعد السحاب عن الأرض وطبقات عظيمة كنا نظن إن, إن السحاب قبل يعني نصعد إلى إلى الجو إن السحاب كله في طبقة واحدة فإذا هو طبقات عظيمة وتبايعه وتباينة وشاهدناه أيضا في الارض وفي الجو شاهدناه يجتمع بعضه الى بعض ويلتئم. وقد ذكروا لنا اهل الدراية بهذه الامور انه اذا ارعد جانب من السحاب بدأت المزن تتجمع على هذه الترعب تجمع نعم بإذن الله شاهدونه كأن فيها مغناطيسا يجذب هذا المتفرق من السحاب إليه هذا أيضا من آيات الله عز وجل يقول السهام وقول بين السماء والأرض ما المراد بالسماء ها؟ السماء السقف المرفوع السقف المرفوع والأرض أرضنا هذه وهذه البينية هل تقتضي الملاصقة لا فهي بينها بدون ملاصقة حطيت بالكم لهذه أنا قصدت بهذا التقرير الرد على الذين أنكروا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم <تصفيق> بين أصبعين من أصابه الرحمن وقالوا لو كان هذا